الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أما بعد فمع كتاب طريق طلب العلم أو معالم في طريق طلب العلم وكنا ذكرنا معوقات عن طلب العلم فذكرنا المعوق الأول وهو فساد النية والثاني حب الشهرة وحب التصدر والثالث التفريط في حلقات العلم ونكمل هذه المعوقات المعوق الرابع التعذر بكثرة الأشغال الطلب العلم هذا غاية نبيلة لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله به له طريقا إلى الجنة فطريق الجنة طلب العلم في هذا الطريق معوقات ذكرنا ثلاثة منها ونكمل باقي هذه المعوقات والقصد التغلب على هذه المعوقات والعمل على إزالتها حتى تصل إلى مقصودك وهو الجنة فإن هذه المعوقات تعوقك عن طلب العلم يعني عن طريق الجنة المعوق الرابع التعذر بكثرة الأشغال واحد يقول له تعالى احضر درس يقول أنا عندي كذا وعندي كذا ويتذكر أشغال كثيرة كلها يزينها الشيطان له أنها تعوقه عن حضور الدرس أو عن قراءة الكتب أو عن التعلم فهذا العذر وهو التعذر بكثرة الأشغال اعلم أن أشغال الدنيا لا تنتهي فاجعل طلب العلم كما أنك لا بد أن تأكل وتشرب وتتنفس فاجعله من الضرورات حتى لا يعوقك عنه شغل هذا العذر وهو التعذر بكثرة الأشغال جعله الشيطان حاجزا منيعا وكم كلما إخوة أحبة وحثوا على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعاذير وأنا أرى بعيني هاتين إخوة كرام لا يشغلهم شيء عن طلب العلم يجعل طلب العلم هدف فإذا شغله شاغل يؤجله ويجعل له مخرجا بحيث يفوز بطلب العلم فهو يرتب وقته ويرتب أشغاله بحيث يصل إلى هذا الهدف أن يطلب العلم المعوق الخامس التفريط في طلب العلم في الصغر أن الإنسان يترك نفسه فأنت في سن الشباب أمامك فرصة أن تتعلم دينك أن تتعلم طريق الآخرة أن تتعلم كيف تصلي كيف تحب الله عز وجل أن تتعلم كيف تعتقد الاعتقاد الصحيح أن تتعلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا على هذا الطريق ففي فترة الشباب فترة عطاء وقوة وإرادة وهمة عالية وإمكانيات فمن كان في هذه الفترة فلا يضيعها فإنه إن ضيعها فاته خير كثير إن الإنسان لا يغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم يغبط أولئك ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره ولم يستغلها في الطلب فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه أناء الليل والنهار تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل فالشاب الذي لم يتزوج بعد ولم ينجب بعد ولم يلتحق بعمل بعد هذا في أحسن فرصة لطلب العلم ورضي الله عن عمر عندما قال تفقه قبل أن تسود إنسان ممكن يتحمل مسؤوليات فلا يجد عنده وقت لطلب العلم والتفقه وقال البخاري رحمه الله وبعد أن تسود يعني لا تترك طلب العلم لا في سن الشباب ولا في سن الشيخوخة فبادر قبل أن تبتلى بالناس وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل وقبل أن تندم كما ندم كثيرون عليك باستغلال وقتك واستغلال عمرك واستغلال شبابك ولا يعني هذا أن الإنسان إذا كان كبيرا في السن أن يقنط أو ييأس إذا فاته سن الشباب وإنما ما لا, يعني لا تستطيع أن تدركه فلا تسمح لبقيته بالفوات فما لم تدركه كله لا تفوته كله إن العمر كله زمان لتحصيل العلم فلعل الله يبارك في وقتك وإنما هذا بالنسبة للشباب حتى لا يفوتهم هذه الفرصة المعوق السادس العزوف عن طلب العلم الزهد وعدم الرغبة في طلب العلم يعني يعتبر ان هذا أمر خاص خاص جدا وأن الحياة تمشي بدونه فهو ينشغل بحياته الدنيا ويترك العلم لخواص الناس اعلم أن هذا يسمى العزوف والزهد فالزهد في الخير صفة مذمومة وطلب العلم من أفضل الأمور خيرا فالعزوف عن طلب العلم سببه الشيطان وتزيين الدنيا والعزوف بزعم التفرغ لمتابعة احداث العصر يعني ممكن يكون إنسان يقرأ ولكنه يقرأ جرايد وممكن يقرأ ساعات ولكنه يقرأ أمور ثقافية ممكن يسمع ولكنه يسمع نشره أو يسمع تحليلات عند وقت ويقضي في الثقافة ولكن ليس في طلب العلم الشرعي فاعلم أن طلب العلم يحثك على أن تعرف الواقع ولكن لن تستطيع أن تزن الواقع ميزانا صحيحا إلا بالعلم الشرعي ولن تستطيع أن تبدي رأيا صحيحا في مسألة واقعية أو نازلة من النوازل إلا إذا كان عندك علم شرعي فلن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع بل ربما لا تستطيع أن تفهم كلام العلماء ورأي العلماء إلا إذا كان عندك علم شرعي فكثير من الناس يسوي بين كلام العلماء وغيرهم يعتبر درائي يعني لو وجد إنسان بيحلل وأحد العلماء بيعرض رأيه في مسألة نازلة فبيسوي بين الرأيين ويختار لأنه ليس عنده ميزان فبيعتبر أن هذا العالم كلام رأيه وغيره كلام رأيه إنما لو تعلم العلم لعلم أن العالم يتكلم بالكتاب والسنة ويزن الأحداث بميزان الإسلام والشرع كل هذا يفهمه طالب العلم ومن المعوقات تزكية النفس أن الإنسان يحسن الظن بنفسه ويعجب بنفسه ويظن أنه بلغ أو حصل درجة يستغني بها عن هذا الطلب تزكية النفس أن يحب الشخص مدح نفسه فالإعجاب بالرأي يمنع من التعلم ويحسن بالنفس يمنع من التعلم بل يؤدي إلى الجهل فأن يضفي على نفسه ألقابا فيسمي نفسه مثلا بأسماء العلماء وكل هذا من باب المدح وتضخيم الشخصية كل هذا يعوقه عن طلب العلم لأنه يوهمه أنه وصل إلى منزلة معينة من قال أنا ومني وبي وفي توهم هذه الأشياء حتى يصير الشيطان يقول له أنت ومنك وبك وفيك فيضخم له نفسه فهذه عقبة وهذا عائق كبير أمام طلب العلم ويغره فالحذر الحذر من أن تمدح بأمر ليس فيك وتفرح بذلك فحذاري حذاري أن يكون هذا من شأني وشأنك تذكر قول الله تعالى في ذم قوم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تذكر أن تزكية النفس مذمومة في الغالب إلا في بعض المواطن المخصوصة بضوابط قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وذم أهل الكتاب بقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا يعني من تزكية النفس إن الواحد يقول والله أنا ما بعملش حاجة وحشة لتزكية كبيرة جدا تزكية كبيرة جدا يقول والله أنا ما بعملش حاجة وحشة والله أنا ما فيش في صدر حاجة الحد هذا تزكية عظيمة جدا اللي ما بعملش حاجة وحشة ده, ده ده أحسن إنسان ولكن هذا الذي يتحدث عن نفسه ليس له إلا معنى واحد أنه لا يرى سوء عمله ولا يرى ما في صدره من تغيرات على الناس لا يرى إلا الوجه الذي يحب أن يراه يرى نفسه بصورة حسنة فهذا كالذي يطلب منه تحليل لأعراض تظهر عليه فيقول الحمد لله نصحت كويسة أنا مش محتاج تحليل الحمد لله نصحت كويسة وخايف من التحليل وهو لو حلل واكتشف المرض مبكرا وتناول العلاج يكون أفضل فالذي يزكي نفسه يحكم على نفسه بالسلامة ولا يسلم بن آدم كل بن آدم خطاء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فلابد للإنسان أن لا يزكي نفسه بل بالعكس يكتشف عيوبها حتى يسلم منها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فالله هو الذي يعلم حقيقة العبد والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة فالله تبارك وتعالى ينهاك والرسول ينهاك عن أن تزكي نفسك بل العكس لابد أن تبحث في نفسك عن عيوبها لتزكيها أي تطهرها من هذه العيوب يحق للإنسان كما سلف أن يزكي نفسه في مواضع بضوابط كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يعني واحد نزل عزبة قرية بدو لا يحفظون القرآن ولا يحسنون تلاوة القرآن وهو حافظ القرآن ممكن يصلي جماعة وممكن يصلي الترويح ومحدش عارف وهو لو ما قالش أنا حافظ القرآن هيصلوا بما تيسر وممكن ما يعرفوش يصلوا الترويح وممكن ما يصلوش الجمعة لأنه يقول ما عندناش حد يخطب فهو في هذه الحالة ممكن يقول انا أعرف أخطب أنا حافظ القرآن على أساس أن هذا الظرف وهذا الوقت وهذا الضابط هو الذي يجعله يظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فهو يظهر ذلك إظهارا لنعمة الله تعالى وشكرا لها وتفعيلا لها حبا في نشر العلم والشاهد من هذا أن يحضر الإنسان من تزكية نفسه وأن يحضر الإنسان من أن يضفي على نفسه ألقابا ليست له لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقم بحرمانه هؤلاء المتعجلين في التأليف الذين يطلقون على أنفسهم ألقابا على غلاف الكتاب الذي يتعجل إنما يقضي على نفسه بالموت والمعوق الثامن عدم العمل بالعلم فالعلم بركته أن تعمل به فإن تركت العمل ارتحلت بركة العلم عدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم أنت علمت أن صلاة الفجر فريضة الفرائض خمسة هذا أمر أنت تعلمه خمس فرائض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلمت أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ولا يتخلف عنها إلا المعذور له عذر شرعي هذا علم ماذا عملت فيه فإنك ستسأل يوم القيامة عن علمك ماذا عملت فيه وعلمت أن المال له زكاة فهذا كل علم فأنت تعلم علمت أن الغيبة حرام وعلمت أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال فهذا كمثال أن كل مسلم عنده علم وكل مسلم عنده علم هو مسؤول عن هذا العلم الذي عنده والسؤال ماذا عملت فيما علمت فعدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم فهذا الذي يترك صلاة الفجر في جماعة ثم يصلي بعد أن تشرق الشمس هينام بعد العصر وهيفوت صلاة المغرب ويصليها بعد العشاء وبعدين بعد كده هيفوت الصلاة ويصلي في البيت ويترك الصلاة وبعد كده يرتكب المعاصي فهذا بسبب ترك العمل بالعلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم أن يترك العمل ولقد ذم الله من كان هذا شأنه فقال سبحانه كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أنت بتقول أنا مسلم وأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مؤمن بالله وأنا عارف أن الكلام ده صح وأنا عايز صلي كلام جميل فلما لا تفعل كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ومن الناس من إذا أخذت رأيه في مشكلة فيها ظلم يقول هذا ظلم وهذا خطأ وهذا صواب ولا يجوز وحرم عليك فإذا وقع هو في نفس المشكلة فعلى مثل الظالم وأشد لأن الكلام يسهل أما العمل فأمامه عقبات فعدم العمل بالعلم هذا من صفات المنافقين وعدم العمل بالعلم من أسباب المقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فعدم العمل بالعلم سبب الرئيس من أسباب محق بركة العلم ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل بما يعملون أو بما يعلمون ومن العمل بالعلم نشره فإن العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فأنت علمت آية بلغها علمت حديثا بلغه علمت حكما بلغه فهذا البلاغ من العمل بالعلم فترك البلاغ إنسان يعد يتعلم, يتعلم يتعلم يتعلم وكأنه أخرص لا يتحرك بالعلم ولا يتكلم وعنده في مسجد في حيه أو قريته أو بجوار مسكنه وهو يصلي مثل ما يصلي الناس ولا يتكلم ويرى المنكر ولا يقول هذا منكر ويرى الناس تحتاج إلى المعروف ولا أمرهم بالمعروف هذا ترك للعمل بالعلم لأن نشر العلم عمل عمل صالح فعلى طالب العلم أن يبلغ هذا العلم وينشره وهذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن هذا شأن الصحابة الكرام كان يحفظوا القرآن ويعملوا بالقرآن فرزق الإيمان والعلم فكان هم في التحصيل كما ورد عن عمر وعبد الله بن عمر منهم من حفظ سورة البقرة في ثمان سنوات ومنهم من حفظها في عشر سنوات يحفظ ويعمل فقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فهذا اليوم وهذه التقوى في كم سنة تحصلها صبغة الله في كم سنة تحصل أن تكون مصبوغاً بصبغة الله تبارك وتعالى وصبغة الله شرعه ودينه وقرآنه واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف تعمل بهذه الآية فآية واحدة في القرآن يمكن أن تظل حياتك كلها وأنت تريد العمل بها وتحققها فكان الصحابة همهم أن يعملوا بالقرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الأمر محمل الجد وعلي رضي الله عنه يقول يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل يقول العلم للعمل حي على العمل اعمل حفظت قرآن صلي تعلمت حديثاً في فضل الذكر اذكر الله تبارك وتعالى علمت أن الشيء الفلني حرام فلا تقربه فهذا الدخان وأنواعه وهذه المخدرات وأنواعها كل هذا من الخبائث وقد أرسل ربنا تبارك وتعالى خليله محمداً صلى الله عليه وسلم وكان من مهمته ووظيفته ووظيفته يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالخبائث محرمة فعلمت فتترك الخبائث تترك الحرام وهكذا فإن أجاب العمل والعلم يستدعي العمل ترى أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة هذا علم يستدعي العمل يطالب يقول أيها العمل هيا اذكر الله تبارك وتعالى فلا يذكر الله تبارك وتعالى فيرتح العلم يذهب وينساه الإنسان أما إذا استعمله فإنه يبقى معه ويرسخ في قلبه إن العلم والعمل قرنان إما أن يجتمع أو يرتفع فتقول إنسان علامة ولا يعمل بشيء لا في نفسه ولا في بيته هذا الجهل لأن الجهل نوعان نوع وهو عدم العلم لا يعلم هذا جهل والجهل الأفضع والأشنع والأقبح هو جهل من يعلم ولا يعمل هذا جاهل لأنه لو رأيت طبيبا يدخن سيجارة وشابا يعمل في صنعة يدخن سيجارة فإن تدخين الطبيب للسجارة أقبح لأن أعلم بضررها فكلما كان عنده علم ولا يعمل به فكأنه لا يعقل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم هم كانوا يسمعون أي سمع الحواس ويعقلون عندهم عقل ولكن الاستجابة فالاستجابة للعلم هي حقيقة العلم أما ترك العمل فهو أقبح الجهل نوع من الجهل قبيح وهو أن يعلم ولا يعمل يقول بشر الحافي رحمه الله أدوا زكاة الحديث استعملوا من كل مئتي حديث خمسة أحاديث أنت تسمع كثيرا وتقرأ كثيرا فحاسب نفسك أن تعمل ببعض ما تعلمت فإن هذا يزكيك ويزيد بإذن الله تعالى والعمل بالعلم يعين على تثبيت العلم فإن الإنسان الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء بيحفظها والإنسان اللي بيقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة بيحفظها والإنسان اللي بيقرأ سورة ياسين كتير بيحفظها فالإنسان اللي يحافظ على العلم والمذاكرة يثبت عنده العلم ويحفظه وأخي إن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاة وزكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل الأولى العلم الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى في سبيله أربع مسائل حقيقة هذه كلمة حكمة على كل مسلم ومسلمة شاب كبير مستمع كل المسلمين مطلوب منهم هذه المسائل الأربعة الأولى أن يتعلم العلم فأنت ترى الأسر والأطفال حضانة الآن الحضانة صارت مسألة يعني واضحة جدا الحضانة أولى وحضانة سنة ثانية وبعدين ابتدائي فهو يعلم أن العلم بالنسبة لابنه مستقبله فيلحقه بالحضانة ثم بالمدارس ثم بالكليات هذا علم والدين علم فدينك يلحقك بالجنة فمن الناس من يهمل العلم الشرعي وقد يكون أستاذا في الجامعة ولا يحسن قراءة القرآن بل ربما لا يعلم كل نواقض الوضوء يعني لو سئل عن ناقض مثلا لحم الجزور ما هو الجزور وهل ينقض الوضوء أم لا ربما لا يعلم لأن العلم الشرعي مهمل بالنسبة له فلابد أن تعلم أنه هناك أربع مسائل ضرورية للمسلم والمسلمة يتعلمها العلم أي العلم الشرعي يتعلم دينه وعقيدته وصلاته ويتعلم الحلال والحرام وما يجب عليه من الآداب والأخلاق يتعلم الدين والثانية أن يعمل بهذا العلم والثالثة أن يدعو إليه وأن ينشره ويبلغه والرابعة أن يصبر على ذلك لأن من دعا إلى الله أوذي لأن الناس لا تحب من يأمرهم وينهاهم فلابد له من الصبر كما ذكر ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر المعوق التاسع اليأس واحتقار الذات واحد يقول أنا كبرت في السن خلاص رحت علي واحد يقول ده أنا يعني ضعيف جدا في الفهمة أقرأ ما بعرفش أفهم واحد يقول أنا بنسى بسرعة واحد يقول يعني أنا متعلمتش تعلم عالي فكل هذا يظن أنه لا يستطيع أن يتعلم تعالى للشباب الذي فشل في الدراسة ولا يستطيع ولم يفتح الكتاب وليس عنده أي معلومة عن الكتاب ثم انظر إلى مهارته على النت انظر إلى مهارته بيأخذ الإنجليز بالشبه ويعرف أن دي تدخله ودي تفتحله ودي تغلق ودي تفعل كذا ودي تفعل كذا لأن له هوى فإذن الإنسان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكلنا اشتركنا في هذا الأصل ولدنا لا نعلم شيئا ثم علمنا الله تبارك وتعالى فالإنسان بصفته إنسان عنده ملكة إنه يتعلم ولكن لا بد أن يرغب وأن يقبل على ذلك فمن احتقر نفسه أو يأس من ذلك كان ذلك عقبة كبيرة أمامه الله تبارك وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فهذه أدوات العلم فأنت تستعين بالله يعلمك الله ويفهمك الله سبحانه وتعالى وقد يلحق الشاب أو الغلام بصنعة فيصير فيها متقنا وقد فشل في الدراسة لأنه لا يصبر على الطلب فإياك واليأس أو احتقار الذات وقرأ ما قاله أبو هلال العسكري حكي لي, أو حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط وهم الفلاحين في الشام فتى فصيح اللهجة حسن البيان فسألته عن سبب صحته فقال كنت أعمد في كل يوم إلى خمسين ورقة من كتب الجاحظ وهو أديب وبليغ ومن يعني رؤوس اللغة فأرفع بها صوتي في قراءتها فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت يعني كما ترى فالإنسان يتعلم العلم بالتعلم فلا تحقرن نفسك وعليك بالمجاهدة والمعوق العاشر التسويف والتسويف إنك أنت تقتنع بالكلام ويحدث عندك همة ونية وإرادة تقول أنا أحفظ قرآن أنا أقرأ أنا أحضر درس لأن أنت كده يعني اقتنعت وبعدين يجي وقت الدرس يقول لك المرة الجاية يجي وقت قراءة القرآن يقول طب بكرة أصلا أنا عايز أستحمى أنا عايز أغتسل أصلا أنا ما صلتش أصلا أنا مش عارف إيه التسويف هذا التسويف على درجات وكل له تسويف يناسب أحواله فهذا يسوف لبيت وهذا يسوف لحال شخصي وهذا يسوف لكذا المهم أن الشيطان لا يمكن ولن يمكن أن يأتيك وأنت مقتنع بشيء ويقول لك اتركه لا تفعله أنت مقتنع أنك تحضر الدرس يقول لك يا عم درس إيه ما تحضرش الدرس تقول لا ده لازم أحضر وتعرف إن ده الشيطان على طول تقول أعوذ بالله مش شيطان رجيم وتقول أنت رايح تحضر الدرس فالشيطان مش غبي يقول لك لا ده أنت لازم تحضر الدرس بس أنت فاكر الحاجة الفلانية ده مهمة جدا والدرس مستمر كل أسبوع بس المراضي بس يعني اقضي هذه المصلحة واحضر الدرس المرة الجاي حتى يفك عزمك إن انت دلوقتي عندك شحنة والشحنة دي أنا هتمشيك مرة فالأسبوع الجاي ان شاء الله تلاقي الشحنة خلصة وانشغلت ورجعت كما كنت فإياك والتسويف فالأماني وأنا مطلع المعاش هحفظ القرآن وأنا إن شاء الله إما سافر مسافر مخلص الكلية بإذن الله أعمل كذا وإن شاء الله الأماني هذه رأس مال المفاليس وإنما الحل الآن الآن الآن فابدأ عايز تتوب دلوقتي حالة وتحط نفسك خطة إنها متفكرش الحالة اللي أنت فيها دي أنها تستمر معاك أبدا لأن أبلها كان مثلها ومثلها ومثلها وأكثر منها هذه أحوال مؤقتة فأنت في هذا الحال المؤقت في حال تذكر يقضى تعمل إيه تبدأ الآن ما تسويف الشيطان يخدعك يقول لك انتظر قليلا لأنه يعلم إن هذه الحالة ستزول ثم ترجع إلى ما كنت فيه فاغتنم ما أنت فيه ولا تسوف فإذا أردت التوبة فالآن وإذا أردت أن تحفظ قرآن فالآن وإذا أردت أن تقبل على المساجد فالآن فما الذي يثبتك الدعاء الله الاستعان بالله يعني أنت لو صليت وقلت يا رب الله كريم لن يتركك أبدا أبدا مستحيل أم من يجيب المضطر إذا دعاه فأنت تلجأ إلى الله تعتصم بالله تستعين بالله تدعو الله عز وجل يثبتك الله مقلب القلوب ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد قيل لرجل أو قال احذروا سوفا إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غدا يكن لك في غد فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم واحذر أمرا يشغلك عن أمر اليوم بأمر غد احفظ قرآن تقول تابو بكرة أنا احفظ النهاردة وبكرة اعمل ايدنا بكرة عندي يعني أنت عايز شغل بكرة يشغلك عن شغل النهاردة احذر هذا الأمر إياك أن تفكر في أمر حضر وقته فتفكر في أمر آخر لم يحضر وقته لأن الشيطان يأتيك به ليشغلك عما حضر وقته فكن فطنا فإن كان مشغولا في وقته بأمر حسن أمر فضل فلا ينشغل بما يشغله عن هذا الأمر الفاضل فلا بد أن يكون للإنسان حسن ترتيب وكان السلف الصالح يستغل الوقت استغلالا عجيبا يعني كان الإمام البخاري يحدث طلبة العلم الذين يحملون الحديث وكانوا مثلا حوالي عشرين ألف فكان يقف أناس لينقلوا ويبلغوا حدثنا فلان حدثنا فلان فعلى ملمى المسافة توصل بعدين يرجع يقول عن فلان ففي وقت ثواني نصف دقيقة أو ثواني معدودة فكان يشغل نفسه بالتسبيح والذكر والاستغفار وكذلك الناس فهكذا كانوا يحافظون على أوقاتهم لا يضيع وقتا فإن الوقت هو رأس مالك وعلى اعلم أن الأوقات أقسام وقت مضى عنك فلن يعود فلا تقتل وقتك الذي أنت فيه بالندم يعني أنت دلوقتي في وقت وقتك اللي فات خسران هل تتحصر عليه حتى ينضي وقتك الذي أنت فيه هذا خسارة إلى خسارة فوقت وقت مضى عنك فلن يعود ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك وأنت قد اغتنمت ووقت أنت منتظره قد تبلغه وقد لا تبلغه وكل وقت له عمل فاشغل نفسك بواجب الوقت اشغل نفسك بواجب الوقت إن هذه الأوقات التي تمر علينا نعلم أن من سنة الله أنها لا تعود وكان السلف رحمهم الله حريصون كل الحرص على اغتنام أوقاتهم قال الذهبي في ترجمة عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن الأمين أن أوقاته كانت محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع وقال محمد ابن عبد الباقي ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب وهكذا فالإنسان اللي بيسافر بيعتبر أن وقت السفر وركب السيارة ده خلاص هو كده مسافر في واحد تاني في وقت السفر بيقرأ ورده في وقت السفر بيسمع شريط في وقت السفر بيذكر الله تبارك وتعالى لأنه كده مسافر ومحمول فهذا الوقت الساعة أو الساعتين أو الأكثر أو الأقل لا يدعه يمضي وهناك أوقات مهدرة هذه الأوقات قد يهدرها الناس في كثرة الزيارات وكثرة الخلطة والاشتغال بأمور مفضولة وحتى كمان يعني حدث معين من الأحداث المتلاحقة فيظل في يتابع هذا الحدث وأشغل وقته شغلا مفضولا أي أنه يضيع وقته في الأقل نفعا فالواجب على الشاب أو على طالب العلم أن يحسن اغتنام وقته ومن الأوقات المباركة جدا الوقت بين الأذان والإقامة الوقت بين الأذان والإقامة يعني في بعض الصالحين الواحد يراهم بعينه هو في المسجد ربما عند الأذان أو قبل الأذان ويصل للسنة ومصحفه مفتوح وعلامة المصحف كم ختم من كم مرة في قراءة في المسجد بالوقت بين الأذن والأقامة وكذلك الأشريطة السمعية بعض الناس حفظ القرآن بحب الشيخ المنشاوي شرائط الشيخ المنشاوي في السيارة يسمع سنتين يسمع القرآن حتى سهل عليه الأمر وحفظ القرآن الكريم وهكذا فلا تتهاون بالوقت فإنك يمكن أن تدخل الجنة وأن ترفع فيها بسبب حسن اغتنام هذا الوقت وكذلك القراءة بعض الناس عنده هواية في القراءة يحب أن يقرأ ولكن يصرف هذه القراءة في ما لا ينفعه في الآخرة فهو يعلم الكرة ويعلموا أخبارها ويعلموا الأجانب ويعلموا أخبارهم وعندوا معلومات ثقافية كثيرة ولكن ليس شيء من هذا ينفعه عند الله فلم يحسن اغتنام الموهبة ولم يحسن اغتنام الهواية. فلا فلابد عباد الله أن تعلموا أن العلم النافع لا تهواه النفس فإذا كان درجات فإن الشيطان يحارب حتى يقلل الدرجات يعني أنفع شيء القرآن فربما لو جلست في مسجد وباقي خمس دقائق أو عشر دقائق عن إقامة وقدمك مصحف مجلة إسلامية ممكن تفتح المجلة الإسلامية هكذا أو مطوية ممكن تنظر في المطوية أما الطيبون الذين لهم حظ كبير من معرفة الله ومن محبة القرآن لا يؤثر شيئاً على المصحف وكذلك العلوم الشرعية هذا كان موضوع درس اليوم والحقيقة أن الحادث الذي ألم بنا جميعاً لا بد نعلم أن الموت له أجل وأن الأسباب هذه أسباب ظاهرة يعني ما هو سبب موت الشباب انتهاء الأجل خذ هذه الحقيقة خذ هذه الحقيقة حتى لا يحزنك الشيطان ما هو سبب موت هؤلاء الشباب انتهاء الأجل لا تقل لو كانوا وقد ماتوا وهم شباب وكذا وإنما العبرة في الآتي الحزن على الفراق والعبرة أن تستعد لهذا اليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبهم ورحمتك أرجى لهم من أعمالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبهم ورحمتك أرجى لهم من أعمالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبهم ورحمتك أرجى لهم من أعمالهم فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم افتح لهم من أبواب رحمتك رحمة لا تعذبهم بعدها أبدا اللهم إنهم أسلموا لك وشهدوا أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك فاللهم شفع فيهم هذه الشهادة اللهم شفع فيهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا أجرهم اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله ربنا